Fakthar fiha alfasad, fasybb عليهم Rabbu sult adab. Inna Rabbu kalbil mursal. Fama al insanu ida mabet lahuh Rabbu, fakramu wa nammahu, فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين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 صفا وجيء يوم اذ بجهنم يوم اذ يتذكر الانسان يوم